فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأضيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما وضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون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 كتب الله لا أغن لمن انا ورسلي ان الله قوي عزيز